واحد بيقول منذ سنوات وأنا أواضب على الاعتراف لكني كما أنا لم أشعر بأي تقدم روحي لازلت فاترا في صلواتي أشعر بالملل في درست للكتاب المقدس قلبي مملوء حقد وحسد وكبرياء لسان لا يكف عن الشر عيناي نجستان الى اخر الكلام عايزة أسأل سؤال هل السر اسمه سر الاعتراف ولا اسمه سر إيه سر التوبة والاعتراف سر التوبة والاعتراف بيغلط الإنسان لما يروح يقول كلمتين لأبونا والحال على حاله لا الموضوع مش كده الموضوع أساس توبة ونحن بنقول أساس التقدم للصرائر المقدسة حياة التوبة ماذا حياة التوبة؟ يعني الإنسان يتغير واحد مثلك مثلا بتقول أنا فاتر قلبي مليان حقد وحسد وكبرياء ولساني لا يكف عن الشر وعيناي نجستان ايه ده هسألك هل انت بدأت حياة توبة طبعا لا انا مش مستنى الرد لانك انت بتقوله هو. هل الانسان اللي عايش حياة التوبة نقدر نقول عليه الكلام اللي انت بتقوله ده لا ده الانسان اللي بيبدأ حياة التوبة بيتم فيه تغيير جوهري جذري زي ما قلت أكتر من مرة إن الإنسان اللي عايش للعالم بيبقى زي ما يكون ماشي نحية الغرب ماشي في سكة والسكة دي ليها أملها وطموحتها وأعمالها وسلوقيتها فيها اللي فيها العين الشريرة واللسان الشرير ونجاسة القلب والطمع والحسد والكبرياء والسكر واللي واللي ماشي نحية الغرب لما يجي يتوب يعمل ايه؟ يروح عامل ستوب يقف وخلفه ندر ويبتدي يمشي فين؟ ناحية الشر ايه اللي ستوب دي وخلفه يعني سبت السكة اللي انا كنت ماشي فيها وصحاب اللي كانوا معايا والإزازة والسجارة والعين واللي واللي ورحت ما اتدور وحطت ايدي في ايد مسيحي وقلت له مشيني انت انت اللي تحميني الزئاب حتمشي ورايه والأسود حتمشي ورايه لكن إلهي حيحميني حيحميني مش حيخلي الأسد يجي نحيتي ولا تدي بيكلني ولا السجارة ترجع لي تاني ولا الكاس يزن في دماغي مرة تاني لأنه هو حيكون سندي وحماية حياة التوبة سكة جديدة ورفيق جديد المسيح هل المسيح يتغلب من الشيطان يقدر يهوب الشيطان لي والمسيح مسكني محوط حواليا مش ممكن أبدا وانا ماشي هبتدي اصلح واحده واحده واحده واحده اتصلح هتبتدي تبان بقى العيوب وانا ماشي الاقي عيني توجعني اقول له عيني يوم ورا الثاني ورا الثالث لغايه ما تتصلح عيني فكري يوم ورا الثاني ورا الثالث لغايه ما يتصلح فكري قلبي كل شيء في حياتي هتلاقي لما تدور وامشي نحية الشرق تتفتح شهيتي للانجيل افتكر حبيبي اللي ماسك ايدي وماشي معايا اكلمه باستمرار اصليله تلاقي قلبي يتحمس من جوه اكلم الناس عنه اروح اتناول من جسده ودمه هتبقى عيشه تاني من نوع تاني الانسان هو ماشي نحية الغرب انسان بارد بالنسبة للمسيح بارد فاتر فاتر يجي سيرة المسيح هو مش هنا. مش هنا الكلام ما لا يود ولا يجيب عنده لكن تو ما يدور ويمشي ناحية الشرق هتلاقيه تحمس لانه الشرق رايح فين عالسامة والسامة مين مستنيه هناك حبيبه يبقى لازم يجيب سيرته ويتكلم عنه ويحفظ وصيته ويكرمه انت يا حبيبي لسه ما بدأتش حياة التوبة بدليل ان ما فيش اي حاجة فيك اتغيرت ولو قعدت تعترف مليون سنة ولا حيودي ولا يجيب وكل تناولك بدون استحقاق لان التناول لابد يتأسس على التوبة والرجوع والتغيير التغيير لابد تتغير تتغير إنما الناس اللي أخدوا على التقدم للأسرار سنين طويلة واللسن حلف وشتام وكذاب والعين شهونية والقلب طماع وملين حسد وعملين رايحين جايين على الكنيسة لا يا ابني إحنا بنتكلم هنا عن الجسدين والروحيين وبنقول قدي الكتاب بيقول قدي أعمال الجسد ظاهرة زنا مش هتروح السما لو تناولت مليون سنة حسد مش هتروح السماء سحر مش هتروح السماء سكر مش هتروح السماء غيرة مش هتروح السماء مش ده الكلام اللي اتكلمنا عليه مش هتروح السماء اوعى تكون بتتقدم للأسرار وقلبك مليان بالشرور دي ما ينفعش الاعتراف في ناس بتغلط حتى في زنها هيجي يحط كلمتين قدام أبونا عشان هيتناولوا الصبح وبعد الساعة عشر يطلع الأوداد يرجع زي ما كان بتضحك على مين؟ إن لم تتوبر فجميعكم كذلك ايه تهلكون تهلكون نكتفني بالمحبة وسر أنت أمامي. انطق على لساني وأكن ينبو كلامي انطق على لساني كن ينبو كلامي ارفع نحوك عيوني وكن مصدر سلامي ارفع نحوك عيوني وكن مصدر سلامي ارفع نحوك عيوني وكن مصدر سالم إملاني بالمحاب وسرأ أنت أمام إملاني بالمحاب وسرأ أنت اما املاني بالمحبه وسر انت امامي هي انيل القداسه هي منا هيا نيل القدسة هيا من عليك يا وهبني مسح وبارك في إيماني وهبني مسحى منك وبارك في إيماني وهبني مسحى منك وبارك في إيماني إملاني بالمحبة وَسراء أنت, وسرأ أنت, وسرأ أنت أمام إملاني بالمحبة وسراء أنت أمام إملاني بالمحبة وسراء أنت أما سيطر على أفكاري وأكن نورا لأحلى من سيطر على أفكاري. كن نوراً لأحلامي، واسمح لي شهدي صوتاً. اي يا سري في اذاني واسمح لي ش د صوتك اي يا سري في اذاني واسمح لي صوتك يا سري في املاني بال ما حب وسر أنت أمامي إملني بالما حب وسر أنت أمامي إملني بالما حب وسر أنت أمام ليتاح يا أنت فيا وأنا الأني ليتاح يا أنت فيا. حتى يرى الكل فيا وفي أعماله حتى يرى الكل فيا وفي أعماله حتى يرى الكل فيا بال. ما حب وسر أنت أمام إملاني بالما حب وسر أنت أمام إملاني بالما حب وسر أنت أمامي وسمى لروحيك القدس ياتي ويملاني واسمح لروحيك القدس ياتي لاني وليافض في روحك أنت الذي اشتراني وليافض في روحك أنت الذي اشتراني وليافض في روحك أنت الذي اشترني إملاني بالمحبة وسر أنت أمامي إملاني بالمحبة وسر أنت املاني بالمحبة وسر أنت أمامي. آب الابن الروح القدس الإله الواحد. أمين. العدد الأول من الأصحاح الثالث من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل كورنثوس بركات علينا أمين وأنا أيها الإخوة لم أستطع أن أكلمكم كروحيين بل كجسديين كأطفال كأطفال في المسيح نعمة الله الآب تحل على جميعنا أمين اتكلمنا في موضوع الجسديون والروحيون اتكلمنا عن الحسد عن الزنا عن السكر عن السحر عن الخصام عن الغيرة. ودي القائمة اللي بيكلم عنها معلمنا بولس الرسول في غلطة خمس عدد تسعتاشر وعشرين بيقولوا أعمال الجسد ظاهرة التي هي زنا عهارة نجاسة دعارة. عبادة الأوثان سحر عداوة خصام غيرة صخط تحزب شقاق بدعة حسد قتل سكر بطر وأمثال هذه التي أسبق فأقول لكم عنها كما سبقت فقلت أيضا إن الذين يفعلون مثل هذه لا يرثون ملكوت الله فنلاقي من ضمن اللستة بيقول ايه عبادة الاوسان سحر عداوة عداوة وكلمنا النهر دا عن الصفة الجسدية السبعة اللي يعيش بيها ما يوصلش السمع زي ما قلنا اللي يعيش زاني ما يدخلش السمع اللي يعيش في السحر ما يدخلش السمع اللي يعيش في السكر ما يدخلش السمع واللي يعيش في العداوة مش هيدخل السمع عداوة اعمال الجسد ظاهرة عداوة ايه هي العدوة طبعا كلنا عارفين ايه هي العدوة ممكن اتنين يعادوا بعض يعني ايه يعادوا بعض بسبب البغضة كل واحد يحاول يفعل الشر بالنسبة لغيره ويتمنى الشر لغيره ويقبح غيره ويهزه غيره وممكن يسلب غيره والعداوة لما تزيد عند الناس الاشرار ممكن توصل للقتل للقتل طبعا ربنا يحمينا من الحاجات دي لان مش بتاعتنا مش بتاعتنا انا بقول القتل مش بتاعنا يعني قليل اوي انك تلاقي واحد نصراني يمسك سكينة ويضرب الثاني او يمسك مسدس او بندقية ويضرب الثاني لكن عايز اقولك لك الموضوع مش موضوع سكين ولا بندقية ده الكتاب بيقول من يبغض فهو قاتل نفس صحيح ما بتضربش بسيف ولا بندقية لكن ممكن تكون بتكره غيرك عدو عدوة كان يمكن حكيت لكم على انسان هنا هو مش هنا يعني موجود هنا لقيت قابل معايا مرة هنا كان بيتكلم ومعلي صوته بيقول انا مش عاجبني دا ومش عاجبني دا ومش عاجبني ده وبعدين انا معدي بيقول تعالى ابونا انت يرضيك كده قلت له لا ما يرضنيش لي ايه شكوته وبعدين سؤال طبيعي بقول له أنت بتصلي فين قال لنا الحقيقة ما بصليش قال أمال ده عاجبك وده مش عاجبك وده مش عاجبك أمال على إيه بتتكلم لما أنت ما بتصليش أنا ما قلت لهش كده لكن بعلق على الكلام بتعترف قال لي لا مالكش لكش اعتراف قال لي لا قال لي ده أنا كنت شماز زمان قلت له خليني دلوقتي خلينا في دلوقتي أنت إيه دلوقتي قال لي انا ولا حاجة قعدنا على كرسي كان كرسي فوتي طويل فلوحده ابتدى يتكلم انا خاطف دي وانا خاطف دي وانا خاطف دي وبعدين في الاخر قال فلان قريب ده ده عدوي طب تصطلح معاه قال لا أنا قلت كل الخطايا دي ممكن أتوب عنها لكن دي مش هتوب عنها لازم تصطلح معاه قال لا قلت له لو ما اصطلحتش يبقى تروح جهنم قال أروح جهنم ولئني أصطلح معاه ولغى كل الاعتراف الأولاني ففي الآخر بيقول لي يعني ما قدرش أتناول قلت له لا ما تقدرش تتناول قال خلاص مدام عند ده ده حيستنى عدوي لغاية مموت شوف الانسان بيحكم على نفسه ازاي حيستنى عدوي لغاية مموت وانا مش عايز اقول نوع القرابة بتاعة عدو ده ايه انا ما عرفوش ده انسان اتقابلت معا مرة الله اعلم هو فين وسكته فين لكن قدمت له النصيحة اللي ما سمعهاش. وهو حر بيقول من فمك ادينك ايها العبد الشرير معنى العداوة ان الانسان يحقد على غيره يدغاز من غيره يحسد غيره يخب في قلبه ويكوم حاجات بالنسبة لغيره يدمر ليه الشر يتمنى ليه الشر اي حاج عداوة عداوة وطبعا الانسان لما يعيش بالصورة دية وكي اكمل ايام غربته بالصورة دية هو نفسه عارف نهايته ايه عارف نهايته ايه فتعالوا نشوف الانسان في معاملاته الانسان في معاملاته هل الانسان له عدو من الناس انا كمسيح يعني لي عدو فلان ده بالنسبة لي عدو لا ممكن فلان يكون عدو لي لكن في قلبي اعمل له ايه احبه لان الوصية بتقول ايه احبه اعداء يبقى دي عداوة من جانب واحد افهم الكلام بالنسبة للمسيحيين العداوة من جانب واحد لينا اعداء لكن في قلبنا بنحبهم يلي بتشتم على غيرك وتتمنى له الشر وتقول يجيله ويحط فيه ان شاء الله تجيهم الدواهي الكلام ده مش حسب الانجيل مش حسب الانجيل اي وهو عدو وبيسلك بصفة العدو لكن انت قلبك لابد يكون محب محب فتعال نفند اعداء الانسان ايه الإنسان أعداء. أول عدل الإنسان يعني تلاقي كلام كتير في المزامير أعدائي اكتنفوني وآموا علي وهاجوا علي عارفين كل الغرض من الكلام ده صحيح كان له أعداء معلمنا داود لكن الغرض من الكلام ده ايه الشيطان أول عدل الشيطان اللي هو في بداية الوحي المقدس يقول الروح القدس بلسان معلمنا موسى في تكوين تلاتة وعدد خمستاشر بيقول ايه واضع ده بيكلم الحية بيقول على بطنك تسعين وطرابا تأكلين كل ايام حياتك واضعوا عداوة بينك وبين المرأة وبين نسلك ونسلها هو يسحق رأسك وأنت تسحقين عقبه يبقى أول عدو للإنسان هو مين الحي الشيطان هو دا العدو هو دا العدو اللي يسعى تمام عشان يفسد خلاص الإنسان يفسد خلاص الإنسان كلمنا مرة في حكاية عليم الساحر عليم الساحر اللي كان بيحاول يفسد ايمان الوالي يفسد ايمان الوالي فالشيطان ما يهموش انه خسرك فلوس لا ده بالعكس ممكن يدي فلوس وممكن لو ربنا سمح له ممكن يخلي الانسان مبسوط وبصحة وبتاع لو ربنا سمح يعني لكن يضرب الضربة في المأتل يهمه خلاص الانسان ان كان الله يريد ان الجميع يخلصون فالشيطان يريد ان الجميع يهلكون يهلكون أكبر عادو لين الشيطان أكبر عادو عشان كده خلصنا في المسيح وفي الصليب تلاقي الشيطان فكره انه يلغي الصليب ويلغي لهوت المسيح فيتجسد في ضد المسيح ويتكلم على السنات الضاد المسيح يقول لك ما فيش صليب يقول لك المسيح مش ربنا ده الشيطان لما جه معلمنا بطرس ورب المجد يسوع بيقول انا داخل ارشاليم وابن الانسان يسلم ليد الامم ويقتلوه قال له حشاك رب لا لا لا لا اوعى تدخل قال له ايه اذهب عني يا شيطان اذهب عني يا شيطان عايز تعطل الصليب عايز تعطل الصليب عايز تعطل, الصليب عايز تعطل الخلاص فهم الشيطان يعطل خلاصنا كنا بنتكلم النهاردة في بلد معينة وجات سيرة القامات الروحية فتلاقي ممكن واحد يكون قامته الروحية حلوة ويمنشنش كده في الروحياته مع المسيح وبعدين يجي له واحد غرآن في الخطية وموحول وممكن يكون معاه في الخدمة كنا بنتكلم في مؤتمر خدمة يبقى معاه في الخدمة ام ده موحول الطين تحت ام يبصله يقول له ايه انت فكر نفسك ايه الكلام اللي بتقوله ده غلط والسكة اللي انت ماشي فيه غلط ويشككه حتى في روحياته ويجيب له ايات من الكتاب ينبغي ان لا فوق ما ينبغي ان ترتقي لا تكون بارا بزيادة انت عايز تقفلها علينا ده الكلام ده حصل في المؤتمر النهاردة تلاقي الضعيف عايز ايه يشد القائم ويوقعه زيه يوقعه زيه واخدين بالكم الساقط فالشيطان شاطر في انه يشكك في الايمان في الخلاص في التوبة في الباب الضيق الباب الضيق عايز الحقيقة اي وعز واي كلام تلاقيه سيبلك السكة كده ويطبطب عليك شك في الوعز ده شك فيه. ربنا ما وسع لناش الباب ما قالش الباب ما راح ما قالش الباب ما راح قال الباب ضيق والأباء عرفوا لنا التوبة وقال هي الدخول من الباب الضيق يجي واحد يعوز يقول خليها على البحر كده يبقى عنده في البيت تلفزيون تيجي تسأله يقول له فيها ايه يا ابن تفرج على التلفزيون فيها ايه فيها ايه تسألوا عن البحر وعن الميو فيها ايه لما تتفسح وكل شيء طاهر للطاهرين تسألوا عن اي حاجة لك فيها ايه فيها ايه دا مش وعز دا مش وعز. غاشة هي قبلات العدو العدو الشيطان اللي بيكلم على ألسنة المعلمين الكذبة المعلمين الكذبة وصادقة هي جراحات المحب امينة هي جراحات المحب افرض عندك دم الدكتور الامين هيجي لك يططب عليك بس يا حبيبي تقوله اي اي معلش خليك كده انا مش هفتح لك الدم كويس كده ينفع كده ولا يجي يروح ماسك المشرة وفاتح الدم اه الكتاب بيقول كل الخاط موتا تموت الباب دي الباب دايق لما كنا بنتكلم على التلفزيون قلنا مش معقول ربنا اللي خطبنا بالدم ومات علشاننا حيجي لقينا مرحرحين في الدنيا يجي لقينا غير مستعدين يجي لقينا ملهيين في أي شيء مش هنقول حرام ولا حلال لكن هنقول عرسنا عايز يجي لقي عرستو مستنيا مستعدة مستعدة أول عدو لنا الشيطان الشيطان مش عايز أطول في الكلام ده في أعداء الإنسان لكن بيقول الكتاب في المزمور المرنم الشيطان مر في حربه فبيهجم على الإنسان ممكن يتعبه فمر المرنم قال لماذا أتمشى رى الله إني بالنعمة في المسيح يسوع أعطانا سلطان وقال ها أنا أعطيكم سلطانا لتدوس الحيات والعقارب وكل قوة العدو فإن كان الشيطان عدو جبار كأسد مش أسد كأسد لكن اللي يحتمي في المسيح له سلطان البنين يدوس الحيات اللي هو الشيطان والعقارب أعوانه وكل قوة العدو كل أعوان الشيطان بيحس يبقى الواحد بألف واللي اتنين بعشر تلاف ويبقى الإنسان المسيحي مش هو اللي يشكي ويقول الخطيئة وانا مش قادر أتوب وانا مش قادر أرجع ما يبقاش هو ده الإنسان المسيحي يرعب الشياطين بملء روح الله الساكن فيه ده الإنسان المسيحي الإنسان المسيح يرتعب العالم الشرير منه منه هات كده انسان رجل صلاح اتعود ان يركعوا قدام ربنا مخدعوا عمران حضور دائم في محضر الله تلاقيه انسان يخوف ترتعد منه الشياطين ويرتعد منه العالم الشرير اول العدو لينا اللي هو الشيطان العدو التاني هو الموت اخر عدو يبطل هو الموت في رسالة كورنثوس الاول عدونا بيخوفنا بيخوفنا معلمنا بولوس يقول عن الخيمة دي لا اريد ان اخلعها انا مش عايز اموت بل ان البس فوقها الموت بيخوف عدو لكن بعد كده حتتكسر اتكسرت شكت الموت والرب اعطانا حياة عدو ثالث هو اعداء الانسان هم ايه اهل بيته زي الولد اللي كان بيقول دلوقتي ابويا ما بيعرفش سكت كنيسة اعمل ايه معاه زي الولد الصغير اللي بعت لنا سؤال اللي في, في مرلي فاتت وبيقول انا في سادسة ابتدائي وابويا بيبعتني عشان ايه اشتري خمرة فاكرين السؤال ده ابويا بيبعتني اشتري له خمرة ولو ما جبتش يضربني شوف الشيطان ماسك ابوه ابوه اعداء الانسان ايه اهل البيت واحد لي سؤال دلوقتي ما جاوبتش عليه قال في البيت يقولولو طب عليه كده خدنا على جناحك يا ابن تعالى عد معنا اتفرج على التلفزيون يا ابن تعالى اعمل كذا اعمل كذا ده اللي في البيت اللي في البيت تملي الانسان لما يبدأ حياة التوبة الحرب تجيله من جوه من جوه عداء الإنسان أهل بيته تلاقي الست نقرها من نقره جزها تقبل الكلام من أي حد إلا جزها تبقى تكلم الناس حلو وهادية وتضحك وتبتسم وتيجي عند جزها تعمل زي الفرخة اللي عايزه تنقر الديك والراجل برضو كذلك تلاقيه يبتسم ويضحك مع الناس وحلو وطيب وهادي وهي تيجي تتكلم يعمل لها زي الأسد قال ايه عايزت تقولها ليه عدوتك اه عدوته عدوته عدوة امال هو الخناءات جاي منين والتعب جاي منين صدقوني من كام يوم بعدت اجيب واحد مش من هنا هو زعلان مع مراته. وبقالها شهور طويلة ولدت بعيد عنه أول ولادة يعني بقاله ابن قعدت حوالي نص ساعة أحاول أخليه يتكلم يقول لي أنا مش عايز أتكلم ليه حبيبي يقول لي مش عايزها طب وابنك مش عايزه نص ساعة مش عايزها ومش عايز ابني مش عايزها ومش عايزها. خلاص يا ابونا مش طيقها مش عايزها مش عايزها البعبع بتاعه وفعلا قام وقال مش عايزها والغاية دلوقتي مش عايزها ومر اكتر من تسع شهور ومش عايزها يا سلام ايه ده ايه ده عداوة ما هو قال ربنا قال عن الايام الاخيرة من كثرة الاثن الخطية تبرد محبة الكثيرين ومال تفتكروا الخطايا بتيجي منين ليه الراجل بيروح يزني في عداوة بينه وبين مراته ليه الست بتخون جوزها ليه الولد بيطلع يسرق ليه بيعملوا سحر ليه بيذكروا عداوات مالية القلوب من جوه مالية القلوب عدوة. عدوة يعني ممكن الانسان يبقى عدو لاخيه الانسان ده مش بس البيت ده ممكن تلاقيها من هنا ومن هنا ومن كل حتة عدوة شوف اعرالك كلمتين من الكلام اللي يقوله المرنم في مزمور 109 وإن كان دي نبوة عن المسيح له كل المجد لكن المسيح كنائب عن بني البشر الإنساني عادي عاد المسيح لغاية ما صلبوه لغاية ما صلبوه فبيقول إيه بيقول يا إله تسبيحي لا تسكت لأنه قد انفتح علي فم الشرير وفم الغش تكلموا معي بلسان كذب بكلام بغض أحاطوا بي وقاتلوني بلا سبب بدل محبتي يخاصمونني أما أنا فصلاة وضعوا علي شرا بدل خير وبغضا بدل حبي أنا أحب وهم إيه يكرهوني اعمل خير وهم يقابلوني بايه بالشرق ادي الانسان ادي الانسان لكن ان كان لينا اعداء هذا عددهم في شيء يطمنا جدا في سفر الخروج ربنا وعد الشعب القديم وكل انسان في كل جيل بيقول له ايه اعادي اعداءك واضايق مضايقيك اعادي ايه اعداءك يعني مش ليك عدو انت حبه وحنقول تحبه ازاي لكن انا حبقى عدوه يا سلام ده اب عجيب اب عجيب شوف الحماية العجيبة الدنيا حواليك بتعديك بيتطهدوك بيديقوك قل له ربنا عايزة تمم الوصية وحب عدوي زي ما قلت لي لان هو وقال سيب الامر ده علينا انت متعديش حد ولا ترد ولا تحارب انا اعادي اعدائك واضايق مضايقي وضايق لي النقمة أنا أجازي يقول الرب الله الله أمال هو إله بتاع كتب بتاع كتب بتاع خيال بنيجي نسمع عنه كلمتين في الكنيسة ولا إله اختبار إله اختبار إله لمسات وقفات وآيات ومعجزات تتم في حياة الإنسان بحيث ممكن يحكي بيها ويقول إلهي إلهي فرق أعدائي وشتت مضايقي أعادي أعدائك وأضايق مضايقك أضايق ده من فجر الإنسان ممكن يعادي الله الله له أعداء, له أعداء. الإنسان نفسه زي ما بيقول المرنم في مزمور 3 68 يقول إيه الله يسحق رؤوس أعدائه رؤوس أعدائه ممكن الإنسان يعاد ربنا آه يعاد ربنا وعايز يعمل ند لربنا يعني يوم ما راحوا يبنوا برج برج ويطلعوا فوق كانوا بيعندوا ربنا ويعدوا, ويعدوا واللي بيصنع الخطية بيعاد ربنا كل إنسان بيصنع الخطيئة بيعاد ربنا وقولك من أعداء الله من أعداء الله أول حاجة اهتمام الجسد عداوة لله ودي أعمال الجسد تودي في داهية فتلاقي الإنسان اللي مهتم بجسده مهتم بجسده مش قال مرة اهتمام الجسد موت اما اهتمام الروح في حياه وسلام هنا بيقول اهتمام الجسد عداوة لله عداوة اهتمام الجسد ان الانسان يركن الروح والسلوك بالروح ويخلي اللي تجر العربية الجسد يهتم بالاكل ما يهتمش بالتناول يهتم بشرب الخمرة ما يهتمش بدم المسيح يهتم باللبس وينسى بالبر البر اللي لبسه يبقى نظيف من برة ومتأمع من برة ومن جوه قبور ممتلئة عظام نخرة يهتم بالكلمة المزوقة ممكن يهتم بالاكل اللي حيدخل اللي يخاف ينجسه ومن داخل بتخرج ايه؟ نجاسات نجاسات يهتم بالصورة البرانية يأكل ايه يشرب ايه يلبس ايه يكسب ايه يتفسح فين يتمتع بايه يصهر فين يعمل ايه كل دي اهتمامات جسد اهتمام يقول لك لازم ادي نفسي راحة من النوم لان مهمة أوي مهمة اوي وروحه من جوه ما يحاولش يريحها عايز يريح جسده وناس ان جسده دا بعد شوية هياكله الدول اهتمام الجسد عداوة لله وحاجة تانية يقول iye محبة العالم عداوة لله محبة العالم حبة العالم اللي هي ايه ايه محبة العالم شهوة العيون شهوة الجسد تعظم المعيشة محبة العالم ما هو اللي يحب العالم يبقى منه وهيئة هذا العالم تزول واحدة من اثنين يا انت إنسان عالمي يا انت إنسان روحاني سماوي اللي مولود من فوق هيبقى يهتم بما فوق ويطلب ما فوق واللي عايش قوة القيامة يطلب ما فوق ومكتوب إن كنتم قد قمتم مع المسيح فاطلبوا ما فوق حيث المسيح جالس انا كنت مسافر النهاردة وقاعد في القطر انشغلت شوية في الكتاب وبعدين قفلت الكتاب وقاعدت بسمع مع احاديث اللي مسافرين صدقوني اتمنيت في الوقت ده يكون معايا ريكوردر عشان اسجل كلام الناس ليه عشان يبان اهتمام الناس اولا الناس كتير قاعدين اللي يقول لك انا سافرت هنا وجبت بوجهين ده واحد بيقول جبت بوجهين مشغلهم وبيجيبوا لي ريع باكل منه وانا مرتاح قال بوجهين يعني عربيتين ايه قعدت احسب حصيلة الكلام اللي سمعته كل الكلام اللي وصل لوداني اشفقت على الناس صدقوني أشفقت على الناس مساكين ومسكين الإنسان العالمي ما سمعتش سيرة خارج الجسد خارج الجسد صح ممكن البعض عمال يقول ربنا ربنا ربنا لكن ده كلام مع كلمة ربنا كلمة اجتمة من هنا وحلفا من هنا ومش عارف من هنا كلام كلام ومنظر عجيب دي صورة مصغرة للعالم الجسداني للعالم الجسداني محبة العالم عداوة لله عداوة لله انت بتحب العالم تبقى عالمي انت بتحب المسيح تبقى مسيحية مسيحية عشان نرفض العداوة دي ما تبقاش محبة العالم في قلوبنا عشان يبقى في ود بيننا وبين الهنا لكن تحب العالم يبقى في عداوه بينك وبين ربنا تحب المال يبقى في عداوه بينك وبين ربنا تمشي بحسب الجسد يبقى في عداوه بينك وبين ربنا في اعداء لربنا واحنا بنشتغل معاهم ونتعامل معاهم كل انسان بيتعامل مع الجسد عدو لله عشان كده الرسول يقول اقمع جسدي وأستعبده لألا بعدما كرسته للآخرين أكون أنا نفسي مرفوضا أقمع جسدي جسدي إيه عم إن شاء الله لا أكل ولا شرب ولا متعة ولا أي حاجة المهمة أعيش مستني الأبدية هم كم يوم كم يوم ده الكتاب ما قالش كم يوم قال حياتنا إيه بخار وقال إنما نفخة كل إنسان قد جعل قال إنما باطلا يضجون نفس بيطلع كده يا مناس حكولنا عنهم وهم قاعدين بيتكلموا ماكملوش الكلام وأخ مات يا سلام أدي الدنيا أدي الدنيا آه عايزة عقل عقل من الراجل اللي مهتم بالعالم وأمور الجسد وعقل من الست اللي مهتم بالعالم وأمور الجسد كلمة أقولها لأنها لفتت انتباهي خلال الأيام تبقى الست عدة الخمسين سنة وعملة روحها تلميزة في الجامعة تلميزة في الجامعة ايه ده ايه ده وتتحبك وتتلبك وتعمل مش عارف ايه قال له <تصفيق> ولا مرة شفت واحدة تيتا عارفين تيتا يعني ايه وفتحالي الفستان من هنا على جنب يعني وحط رجل على رجل عشان تبين يعني حتة كبيرة من من جسد جسد جسد ايه ده لو ما كانش جوزك عايش كنت أقول عايزة تتجوزي تقول يعني مليش نفسك تجوز جسد أنا مش بقول الست تبقى تغم يعني لا تبقى وقورك والراجل يبقى وقور سبكم من حياة الجسد واهتمامات العالم واهتمامات تعالوا نهتم بالمسيح وحياتنا الأبدية نقول له فتح بصرتنا أعضاء الله محبة العالم اهتمام الجسد أيضا أعضاء الله اللي يقول عنهم الرسول بولس لأن كثيرين يسيرون ممن كنت أذكرهم لكم مرارا والآن أذكرهم أيضا باكيا وهم أعداء صليب المسيح أعداء صليب المسيح ناس كانوا ماشين معاه فسبوه ومش بس سبوه وقفوا ضده وبقوا أعداء الصليب ويقاوموا الصليب فأعداء الصليب هم أعداء الله أعداء الصليب هم أعداء الله وانا قلت ان اللي يقاوم الصليب هو الشيطان هو ايه؟ هو الشيطان يبقى من أعداء الله أعداء الصليب أذكرهم لكم باكيا وهم أعداء صليب المسيح الحاجة المهمة اللي عايزة أقولها إحنا إيه موقفنا من أعدائنا لنا أعداء ضروري ضروري مفيش حتة تمشي فيها ما يكون لكش عادو لأن الشيطان له أعوان له أعوان انا ايه موقفي بالنسبة؟ انا عارف تمام اني ده عدوي عارف اني ده عدو ولو طال يفحط ويدفني يدفني لكن انا اتعامل معاه ازاي؟ في الخفاء وفي العلانية يكون موقفي ايه؟ تعال نشوف اولاً في الموعظة الذهبية على الجبل رب المجد يسوع بيقول ايه سمعتم انه قيل تحب قريبك وتبغض عدوك يعني زمان ايام الناموس كانت الوصية تحب اللي يحبك وتكره اللي يكرهك وتحب قريبك وتكره عدوك واما انا فاقول ايه أحب أعداءكم يبقى أول حاجة ما تقول ليش ده عدوي ده بيكرهني ده بيفحط ورايا ده عايز يعمل لي كذا ده عايز يلبسني قضية ده عايز يعمل ما تقولش كده الوصية بالأمر أحب أعداءكم و تعالى نسأل أحبه ازاي أحبه ازاي ممكن انت وانا وانتي كإنسان كبشر ما قدرش أحب أعداءكم ده كلام بتقوله حب عدوك مش قادر أحبه ده ممكن الإنسان يقول لو طلت أشرحه أشرحه مش بنسمع الكلام ده آه. وصدقوني بيتقال بين الأرايب بين الأرايب مش بيقوم الأخ على أخوي يقتله قاين مش قتل هبيل آه؟ مش ده ابن أم وأبوه قتله عداوة لكن الوصية بتقول احبوا أعداءكم تعال يا رب انا مش قادر احب عدون انت بتطلب مني طلب مش بتاعي هل في ايدي اني احب عدوي لا يبقى العمل عملين عمل رباني. عمل رباني يبقى هنا في عملية لابد التم لابد التم عشان نحب اعداءنا لابد المسيح المحب المحبة يملك علينا وهو وحده بس اللي يقدر يحل الإشكال لما يعيش فيه يحب عدوي يعيش هو وأموت أنا وده الكلام اللي قاله معلمنا الرسول أحيا لأنا بل المسيح يحيا فيه يبقى أفضل جاهد وبكل وصائط النعمة والخلاص وأشكر ربنا بدموع عيني وقلبي أقول له أنا مش بحب ما بحبش اذا كنت ما بحبش اخوي احب عدوي ده كلام تعال انت الطبيب الحقيقي تعال اعمل العملية اعمل العملية ولما تتعمل العملية ندو المحبة الفائقة المعرفة نشيل عدونا في عينينا اول حاجة نحبه, نحبه الحاجة التانية بيقول ايه في رمية 12 20 إن جاء عدوك فطعمه وإن عطشة فسقيه آه مش لما لقي عدوج أنا أقول أيوة إن شاء الله يموت من الجوع يستاهل ولما لقي عطشان أقول ربنا ينشف ريقك أكتر وأكتر لا تبقى مش مسيحي تبقى مش مسيحي لقيت عدوك وانت عرفوا تمام إنه عدوك قعان تقدم له طعام محتاج تساعده مزنوء تؤف جنبه مظلوم تنصفه يتيم أرملاء تؤف جنبه إن جاع عدوك فاطعمه وإن عطش فاسقه ولما نأخذ المعنى الروحاني من الكلام ده الطعام هو كلمة الله والري هو ملء روح الله مش بس حنقدم لأعداءنا عيش ومية نقدم لأعداءنا المسيح المسيح بشارة الفرح إن جاء يسألك عن الخلاص تقوله إن عاطشة أحد فليقبل إليه وأنا من خلال المسيح أكلم, أكلم يبقى تحبه تطعمه إنجاع تطعمه ويقول الحكيم في سفر الأمثال أمثال 24 وعدد 17 بيقول إيه لا تفرح بسقوط عدوة ولا يبتهد قلبك إذا عسر. لا تفرح بإيه بسقوط عدوك. يعني ما تشمتش فيه. وقع تشمت فيه. تبقى دي مش محبة مسيحية. لا تشمث في عدوك. لا تفرح بسقوط عدوك. ولا يبتهد قلبك إذا عسر. عصر يعني هو بخط وقع. ومعنى العصر انه سقط في خطية او توحل في حاجة معينة لان المحبة لا تفرح بالإثم يعني لا تفرح بآثام الآخرين عايز تعرف انت مسيح ولا لا من انك تحب عدوك وتطعمه وتسقيه وما تشمتش فيه تشفق عليه تشفق عليه والشفقة دي؟ تخلينا نحن على أعداءنا مش ندع عليهم ندعي صدقوني مرة واحد اضغاز من أب من أباء الكنيسة اضغط لعمل معينه في قلبك كده قعد سنين طويلة سنين كل ما تيجي سيرته يشتم ويدع عليه يشتم ويدع يا ابني حرام عليك يشتم ويدع ويمكن لغاية دلوقتي بيشتم ويدع عليه هو في مكانه الله أعلم ايه ده ايه ده وطبعا هو مش عدو ده هو اقام منه عدو اقام منه عدو لا تفرح بسقوطه وايضا تصلي لاجله لما قال احبوا ايه اعدائكم باركوا احسنوا الى مبغضيكم صلوا لاجل الذين يسيئون اليكم ويضطهد يعني لما تقف تصلي لك عدوين مطالب أنك تصلي عنهم مطالب بالأمر رب المجد يسوع أعطانا مثال حي علقوا على الخشبة في عدوة أكتر من كده في عدوة أكتر من كده قال إيه اغفر لهم يا أبتاه تقول ده المسيح استفانوس الشماس أو رئيس الشمامسة قال يا رب لا تقم لهم هذه الخطي هم عملين يدفنوا بالطوب والحجار الغاية ما دفنوه رجموه دفنوه وهو بيقول ايه لا تقم لهم ايه هذه الخطيئة نصلي لأجل أعدائنا يا سلام دي سكة حلو دي سكة المجد سكة المجد مش تقول دولة دولة عايزين الحر دولة دولة عايزين كذ لا يا ابني ده مش لسان مسيحي مش لسان مسيح اعرف انك انت كده بتعادي الهك لما بتعادي الإنسان بتعادي إلهك احنا قلنا اللي بيعادي الإنسان بيعادي الله فإنت لما تعادي إنسان من جانبك بتعادي إلهك لكن إلهك إله الحب إله الحب يبقى ملناش عدو في الدنيا يبقى نصلي ونحسن إليهم وعايز أقول لك في الآخر لو أنت إنسان مرضي أمام الله وصالح أمام الله حتلاقي حتى عدوينك يجوا عند رجليك لأن مكتوب إذا أرضت الرب طرق إنسان جعل أعداءه يسالمونه يبقى ما يبقى لكش عدوين في الدنيا الله يعطينا نعمة ويبارك حياتنا ويحفظنا في الحب والإخلاص والأمانة والإيمان إلى النفس الأخير ولإلهنا كل الكرام والمجد من الآن وإلى الأبد أمين سامحنا يا فادينا باركنا يا يسوع سامحنا يا فدينا باركنا يا يسوع أو ينست تركك ملئنا بدمه أو ينست تركك. ملیانه دائم دائم نتاء دالیک و لا میرینه دائم دالیک و لا لا ميال رنا أونا من فضلك يا يا سو أونا من فضلك يا سمحنا يا سوا سماحنا يا, يا فادينا باركنا يا يا سوا يا فادينا باركنا يا يا سوا عيون نفت ترقى مليانة بالدموع عيون نفت